أَلِفْ لَمِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 يُنْشِئُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ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 الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خَلَتْ من قبلهم المسلات وَإِنَّ ربك لذو موفرة للناس على ظلمهم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 Allahu ya'lamu ma ta'hamul kullu untha wa ma ta'izul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'aladhu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 فسالت أودية، فسالت أودية بقدرها فحتمل السيل زبد الرّاضية، ومن ما يقودون عليه في النار بتيّغّاحيليا. ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ما يفعل الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا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 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِاغْتِرَارٍ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلانية ويدرّون ويدرّون بالحسن السّيئَةَ أُولَاءَ لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلامون عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 قُل انَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طب لهم وحسن ما آ Kazalik arsala kafi ummetin, qad khallat, qad khallat min qablha ummul, lattelu alayhimul laddi aupaina ilayik, lattelu alayhimul laddi aupaina ilayik, wham yakhorun قل هو ربي لا اله الا هو لا اله الا هو عليه توكلت وإليه متاب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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم أكلها دائم وظلها.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 بعدما جاءك من العلم ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعَنْ دَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقبة لحكمه